وليكتب بينكم كاتب بالعدل ولا يَأْبَ كاتب أن يكتب كما علمه الله فليكتب وليمند الذي عليه الحق وليتق الله ربه ولا مِنْهُ منه شيئا فإن كان الذي عليه الحق سفيها أو ضعيفا أو لا يستطيع أن فليمن هو فليمند وليه بالعدل واستشهدوا شهيدين من رجالكم فإن لم يكونا رجلين فَرَجُلٌ وامرأتان ممن ترضون من الشهداء أن تضل إِحْدَاهُمَا فتذكر إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَى ولا يأبى الشهداء إِذَا ما دعوا ولا تسأموا أن تكتبوه صغيرا أو كبيرا إلى أَجَلِهِ ذلكم اقسط عند الله واقوم للشهاده واجنى ان لا ترتابوا إلا ان تكون تجاره حاضره تديرونها بينكم فليس عليكم جناح ان لا تكتبوها واشهدوا اذا تبايعتم ولا يضار كاتب ولا شهيد وان تفعلوا فانه فسوق بكم واتقوا الله ويعلمكم الله والله بكل شيء عليم يا ايها الذين امنوا بالله واتبعوا رسوله اذا تعاملتم بالدين بان داين بعضكم بعضا الى مده محدوده فاكتبوا ذلك الدين وليكتب بينكم كاتب بالحق وَالْإِنْصَافِ الموافق للشر ولا يمتنع الكاتب أن يكتب الدين بما يوافق ما علمه الله من الكتابة بالعدل فليكتب ما يمليه الذي عليه الحق حتى يكون ذلك إقرارا منه وليتق الله ربه ولا ينقص من الدين شيئا في قدره أو نوعه أو كيفيته فإن كان الذي عليه الحق لا يحسن التصرف أو كان ضعيفا لصغره أو جنونه أو كان لا يستطيع الإملاء لخرسه ونحو ذلك فليقم بالإملاء عند وليه فليقم بالإملاء عنه وليه المسؤول عنه بالحق والإنصاف واطلبوا شهادة رجلين عاقلين عدلين فإن لم يوجد رجلان فاستشهدوا رجلا وامرأتين ترضون دينهم وأمانتهم حتى إذا نسيت إحدى المرأتين بكرتها أختها ولا يمتنع الشهود إذا طلب منهم الشهادة على الدين وعليهم أداؤها إذا دعوا, إذا دعوا لذلك ولا يصبكم الملل من كتابة الدين قليلا كان أو كثيرا إلى مدته المحددة فكتابة الدين أعدل في شرع الله وأبلغ في إقامة الشهادة وأدائها وأقرب إلى نفي الشك في نوع الدين ومقداره ومدته إلا إذا كان التعاقد بينكم على تجارة في سلعه حاضرة وثمن حاضر فلا, ح... فلا حرج في ترك الكتاب حينئذ لعدم الحاجة إليها ويشرع لكم الإشهاد منعا لأسباب النزاع ولا يجوز الإضرار بالكتاب والشهود ولا يجوز لهم الإضرار بمن طلب كتابتهم أو شهادتهم وإن يقع منكم الإضرار فإنه خروج عن طاعة الله إلى معصيته وخافوا الله أيها المؤمنون بأن تمتثلوا ما أمركم به وتجتنبوا ما نهاكم عنه ويعلمكم الله ما فيه صلاح دنياكم واخرتكم والله بكل شيء عليم فلا يخفى عليه شيء اذن ايها الاخوه هذه الايه الكريمه هي اطول ايه في كتاب الله تعالى وقد جاءت على ضبط مساله الدين وتامل اننا مر معنا في الدرس السابق همية الدين ومكانة الدين ثم جاء ضبط الدين لأجل أن لا تضيع الحقوق حق الدائن وحق المدين أيضا حتى لا يقع بالإثم فجاءت هذه الآية الكريمه يا أيها الذين آمنوا وصدرت يا أيها الذين آمنوا معنى أن من لوازم الإيمان ان الإنسان يؤدي هذه الحقوق كما شرعه الله تعالى إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى وهنا ينبغي أن يكون الدين إلى أجل مسمى لا يطلق الأمر فيكون سببا للمضرة فاكتبوه ندب ربنا إلى كتابه الدين لاجل التوثق ثم جاء تأكيد الكتابة بقوله وليكتب بينكم كاتب بالعدل أن يكون الكاتب عادلا وأن يكتب عدلا ولا ياب كاتب ان يكتب كما علمه الله اخي الكريم اختي الكريمه تنبهوا الى هذه الايه ولا ياب كاتب ان يكتب كما علمه الله كما ان الله قد علمت القراءه والكتابه فادى حق القراءه وحق الكتابه فالكاتب الذي يطلب منه ان يكتب الدين عليه ان يكتب ولا يمتنع وليستذكر ان الله قد علمه الكتابه فليكتب جاء التاكيد فليكتب واليمين الذي عليه الحق وايضا انسان يوثق الحق على الذي عليه الحق وليتق الله ربه وهي التقوى عامه للجميع لان الانسان يتقي الله في كل حرف يخطه يمينه وكل كلمه ينطقها وكل عقد يمضيه وليتق الله ربه ولا يبخس منه شيئا الانسان لا يتلاعب بحقوق الآخرين حتى وإن كان يثيرا فإن كان الذي عليه الحق سفيها أو ضعيفا أو لا يستطيع أن يملنا فليملل وليه يعني يجعل الولي هو الذي يملل بالعدل وينبغي أن يكون بالعدل لا ننظر إلى سفه السفيه وجهل الجاهل، إنما نجعل العدل هو الأمر الذي نسير إليه واستشهدوا شهدين من رجالكم أيضا ما ينبغي جعل فيه شهود نجعل فيه شهودا حتى نرفع الخصام ونحفظ الحقوق فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان المرأة قد تنسى فشرع الله تعالى شهادة رجل ومع امرأتين ممن ترضون من الشهداء الشاهدين ينبغي أن يكون عدلا ثم بين لماذا المرأتان أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى ولا يأبى الشهداء إذا ما دعوا إذا طلبوا للشهادة لأجل حقوق الناس فلا يمتنعوا عن أداء الشهادة ولا تسأموا أن تكتبوه صغيرا أو كبيرا إلى أجله الدين ينبغي أن يكون على شكل مكاتبه ذلكم اقصد عند الله وأقوم للشهادة وادنى أن لا ترتابوا إلا أن تكون تجاره حاضرة تديرونها بينكم فليس عليكم جناح لا تكتبوها التعامل السريع البيع والشراء ودفع الثمن وأخذ السدعاء في الأشياء البسيطة لا يشترط له الكتاب لكن الأمور العظيمة التي تستدعي التوثيق كشراء البيوت ونحوها ينبغي فيها المكاتبه ثم قال واشهدوا إذا تبايعتم بعض الأشياء تحتاج إلى إشهاد ولا يضار كاتب ولا شهيد لا هذا الضرر لا على الكاتب ولا على الشهيد ولا على المكتوب له ولا على الذي عليه الحق وإن تفعلوا فإنه فسوق بكم إذا الإنسان أدخل الضر على نفسه او على الآخرين فهذا من الخروج عن أمر الله تعالى واتقوا الله أي عموما ويعلمكم الله فالإنسان عليه أن يتقي الله والمرء إذا اتقى ربه وسار على نهجه الشرعي ازداد علما لأن العمل يزيد العلم والله بكل شيء عليم إذا ربنا بكل شيء عليم وهو محاسب وهذه الآية قد استخرج منها الشيخ السعدي أكثر من خمسين فائدة فارجعوا إليها من فوائد الآيات مشروعية توثيق الدين وسائر المعاملات المالية دفعا للاختلاص والتنازل إذن ينبغي علينا أن نطبق ما أمر الله به وجوب تسمية الأجل في جميع المداينات وأنواع الإجارات لا بد من تسمية الأجل ولا نجعل الدين مطلقا ثبوت الولاية على القاصل إما بسبب عجزهم أو ضعف عقلهم أو صغر سنهم مشروعية الإشهاد على الإقرار بالدين والحقوق أن من تمام الكتاب والعدل فيها أن يحسن الكاتب الإنشاء والألفاظ المعتبرة في كل معاملة بحسبها لا يجوز الإضرار بأحد بسبب توثيق الحقوق وكتابتها لا من جهة أصحاب الحقوق ولا من جهة من يكتبه ويشهد عليه هذا آل بالله التوفيق صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين